الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا في القول وزورا وان ان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون قال ثم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 ولكن يقولون ان هو رابعهم ما لا من ان يكون هناك هو رابعهم ولا ان يكون هو سادسهم ولا تتعلمون من ذلك ولا لا ولا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 فسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حضهم جهنم يصدونها فبكى المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيت فلا تتناجوا والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالجر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون انما المجواء من الشيطان يحزن الذين امنوا وليس بضار تطهيم شيئا الا باذن الله وعلى الله يتوكل المؤمنون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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزق الله ألا إن حزب الله هم المفلحون